بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وننفى إن سعيكم لشتا فأما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 وإن لنا للاخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصدرها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي يوتي ما له يتزكى وما ل أحد عنده من نعمة تجذاء إلا بتضاء وجه ربه لعل ولا يرضى.